يقولون ليلى ايه <ليلة> <ليلة اا> ليلى <متع> ليلى ايه ليلى ايه <سحين> ليلى ليلى يقولون ليلى في نقراقي مريض الضن يا ليتني كنت الطبيب المداوية وقالوا عنك سوداء خبشية ولولا سواد المسك من باع يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل دروب المعصية والشراء واخمت سن الجيد لو طحت بعنا عشرة بنروح يفديك يوم الموز مع عشراك يا يا, يا, يا, يا, يا بل راخي بديك بل يوم الموزمة وشراء يا با وكتم اسرك شرح الافادي جودي يا يا با. سوك على شرح لفادي يجود. لا تفتخر يا بلى تفتخر بالله لو بالغاني ما تيجود عاشر اصيلا يا آه. اصيلا اذا جار الزمان يجود انصابتك نائبة عن نفس واشراكي يا يابا. يا بنات افتخر باللاش لو بالغانمات تجوا لا لا لا لا باللاش لو بالغانمات يجوت روح عاشر صيلا اذا جار الزمان يجوت انصابتك نائبا باع النفس الشراك يا يابا <تصفيق> <تصفيق> رسمتك يا حبيبي في خيالي Elliot yeah. كسمتك يا حبيبي في خيالي ولم ارسم سراك ولم يرسم سراك بلوح بالي جعلتك قبلتي حرام بروحي بقلبي في الهجير وفي الظلال يا ايوب يا ايوب يا ايوب يا ايوب يا انتني يا, يا, يا, يا, يا انت يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي بقلبي في المجير وفي الظلال أغيب إلى ليالي كنت ألفي بها يا طيب أغاتي انغي مويلان يا كنت الفيبغا انغي انغي مغيم انغي مويلان يا كنت علفي بنا ايا طيب الليالي وحقك ان وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بناك خالي كتبت اليك عرض الحال كتبت الى عرض الخال لنفا بدمع صح مني كان لآلي ولم ارفع لغير الله امري وهذا دين الرجال وافاني الطبيب غياء واحتار بغلاج دائي هل ما حوى تغياء دهبي افكر بذكر الماضيات عياد من الله يا يا يا هيني دغدغي من قلب فكر الماضي يا الله نحن بحبك نوافي الليلنا والضحى وانشاق ذا نورك يا شمس توردحى نظرا عيني يابا دام بيها فكر بذكر الماضي يا تايا نحنا بحبه نواصل ليلنا والضحى وانشاقذا ووجه انشاق من الصبح يا بابا يابا الناس بالعام عيدين. الناس للناس روحي للناس الفطر والضحى ونبرؤ يا الحلوين اروا كل الليالي يا عزة.